بوك تو هتفن اج واحد وسبعون واحد وسبعون ولا ميت اقرني إرادة شيء ارادة شيء ميت ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ أكرتك فودبالوازني. هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ أكرتك بارعتك لعتقاتني. هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ أكارني يريد يريد نَم أكاروك كيشون يوني لا أريد أن آتي متأخرا لا أريد أن آتي متأخرا نَم أكاروك أودا لا أريد أن أذهب إلى هناك لا أريد أن أذهب إلى هناك أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن إلى البيت أتّه أكرك مرادني أريد أبقى في البيت أبقى في البيت أجدول أكرك أريد أن أكون لوحدي أريد أن أكون لوحدي. It occurs to هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ It occurs to هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ It occurs to هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ هو ناب هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ أكر هو نبيك مرادني. هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط إلى الدسكو الذهاب إلى الديسكو؟ أكرتوك مزيبة مني. أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أكرتوك كافيهزة با مني. أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟